نداء عاجل الى افراد الاجهزه الامنيه سلم تسلم سلم تسلم كتائب القسام تعطي مهلة لافراد الاجهزه الامنيه لتسليم اسلحتهم وعتادهم إلى كتائب القسام حتى يكونوا في امان من نيران وغضب القسام وقد أعذر من انذر وقد من انذر كتائب الشهيد عز الدين القسام